بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد ان شاء الله سبحانه وتعالى نتحدث اليوم عن المكي والمدني في القران الكريم وطبعا من الامور المهمه ان نعرف ابتداءا اهميه الحديث عن القران المكي وعن القران المدني فهذا الحديث في عن القران المكي وعن القران المدني بيؤدي الى معرفه سياق الايات الكريم ايات القران الكريم السياق الذي صيغت فيه الايات فالخطاب الذي توجه به الله سبحانه وتعالى الى الكفار المعاندين وفي مرحله ضعف العقيده وفي مرحله ضعف الايمان وفي مرحله البدايات اختلف عن الخطاب الذي وجهه سبحانه وتعالى الى المؤمنين بعدما استقر الايمان في قلوبهم وكذلك مخاطبه اهل الكتاب تختلف عن مخاطبه المشركين الذين ليس عندهم كتاب فمعرفه المكي والمدني وفهم اسلوب خطاب القران الكريم في القران المكي وفي القران المدني بيعطينا اولويه في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى وهي مساله مراعاه حال المدعوين مراعاه حال المدعوين فبعض الخطاب قد يصلح لاناس وبعض الخطاب لا يصلح لاناس مثلا في مرحله طلب العلم كذلك مرحله طلب العلم مثلا نتحدث مع طلبه العلم بطريقه تختلف عن التحدث مع المدعوين طالب العلم يراد ان يحث على الثبات وعلى الاستمراريه وعلى الهمه العاليه ويخاطب باسلوب اعلى وقد لا يتحمل منه ما يتحمل ما يتحمل من الانسان العادي يعني ممكن انسان عادي يتحمل يعني تصدر منه اشياء وافعال نتحملها منه لانه هو لسه عمي ولسه بسيط ومقام الدعوه الانسانيه إن يتحمل فيه الى اكبر درجه ويتحمل فيه الاخطاء وما الى غير ذلك لكن مقام طالب العلم يختلف ان قد لا يتحمل من طالب العلم مثل هذه الاشياء وانما طالب العلم يحتاج منه الى ان يصبر وان يتقون على اخلاق محدده وعلى ادب معين وعلى طريقه معينه وعلى هم عاليه معينه الى غير ذلك فالقران الكريم راعى احوال المدعوين فعلينا ان نراعي ذلك وفي هذا قول الصحابي رضي الله عنه وارضاه خاطب الناس على قدر عقولهم فمن هنا يتبين ان من ضمن معرفه فوائد القران المكي والمدني هو مساله مراعاه احوال المدعوين واحوال المخاطبين وان نختار الاسلوب الذي يتناسب مع كل انسان ومع ومع كل طريقه ان الغرض ابلاغ الدعوه والغرض ان نتحدث مع الناس في هذا المقام مساله ان نتحدث مع الناس بما يفهمونه وما اصلنا من رسول الا بلسان قومه فعند اذن ينبغي ان يكون الحديث بطريقه يفهمها الناس ويعرفها الناس كذلك بنستطيع ان احنا نفهم مع حاجه اسمها السابق من اللاحق في الايات وبنوظفه في فهم التسلسل التاريخي للدعوه وللتشريع فهم التسلسل التاريخي للدعوه وللتشريع فهم الواقع وفهم الظروف والسياق العام لتوقيت نزول الايات وهذا بيكون له اثر كبير جدا في مساله الاستنباط وفي مساله الفهم كذلك بمعرفه المكي والمدني لنستن احنا نتعرف على الناسخ والمنسوخ لان المكي قبل المدني فاذا وجد ايات فيها تعارض وهي اما تعارض ايه اخرى والايه الاولى مكيه والثانيه مدنيه فعندئذ بنستطيع ان احنا من خلال هذا ان اذا كانت الايه الاولى مكيه والاي الثانيه مدنيه بنقدر نقول انها ناسخه اذا لأ لان الاولى الاخرى يعني متاخره عن الاولى فهكذا فبتدينا فكره المعرفه بطريقه التشريع حكمه التشريع السياق الذي قيل فيه الايات وده بيكون له اثر عظيم جدا في فهم النص القراني وفي الادب اللي الانسان المفروض يكون عليه يعني مثلا في في قصه الناسخ والمنسوخ هذه بنستطيع مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى بين في اواخر سوره البقره انه سبحانه وتعالى الاصل انه سيحاسب الانسان على كل شيء حتى على الخاطره لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الخاطرة أنا كنت سأحاسب عليها ثم بعد ذلك جاء بعد ذلك التخفيف مع لما ذهب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أمرتنا بالجهاد فجاهدنا بالصياد فصمنا بالصلاة فصلينا ونزلت عليك آية لا نطيقها فقال وما هي قال يا رسول الله الايه هي قول الله وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فعندها ارشد النبي الصحابه رضوان الله عليهم الى مساله عظيمه فقال لا تقولوا كما قال اهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا ولكن قولوا سمعنا واطعنا فلهجت اللسن الصحابه بسمعنا واطعنا وفقرناك ربنا واليك المصير فبعد ذلك جاء التخفيف من الله سبحانه وتعالى فهذا فتح بفضل الله سبحانه وتعالى اتى فاستفدنا من هذا السياق ان انا الاصل ان الخطرات انا كنت ساحاسب عليها لكن الله برحمته جل في علا خفف عني ذلك فينبغي ان اضبط خطراتي وانا اكاد ادعي ان معظم المشاكل التي يشكو منها كل انسان يشكو من مساله العوده الى الذنب بعد التوبه منه بسبب انه لا يستطيع ان يضبط الخطره فبضبط الخطرات الانسان يستطيع ان يضبط احواله وبدايه المعصيه تكون من من الخطرات فالانسان اذا ضبط خطراته استقامت عليه الامور وصلح امره بفضل الله سبحانه وتعالى ف اذا اذا هنا السياق السابق واللاحق بتاع الايات سواء فيما يخص اسباب النزول كما سناخذ او فيما يخص مساله المكي والمدني وسياق الايات ليجعلنا نعرف السياق اللي نزلت فيه الايات وناخذ فهم اعلى وضبط اعلى لهذه المسائل وايه الناسخ الاول وايه الناسخ الاول عرفنا ايه الناسخ وايه الملسوخ واستفدنا من النسخ من النسخ ده انه صحيح ان الايه اتنسخت بس بتتنا ادب مع ربنا سبحانه وتعالى وادب مع انفسنا في ضبط الخطرات الى غير ذلك بيدينا معرفه مساله القران المكي والمدني حاجه اسمها تذوق اساليب القران بالمعايشه بنتذوق اساليب القران زي ما اتكلمنا لا بمعايشه اسباب النزول وواقع المسلمين في كل فتره واقع المسلمين في الفتره نزلت ايات معينه بخصائص معينه فاتذوق هذه الاساليب واستخدمها في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى كذلك نستطيع من خلال معاييره فالمكي والمدني ان نعيش القران معيشه وجدانيه نعيش مع ذره السيره النبويه يبقى المعايشة الوجدانية للسيرة النبوية المطهرة من خلال الآيات آيات القرآن الكريم ده دي نزلت على الرسول في الوقت الفلاني وفي وقت إن كون الآيات مكية وإن كون الآيات مكية نزلت الآيات بأسلوب معينة ونستطيع إن إحنا من خلال ذلك نقف فترة أطول مع مسألة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وفهمها فهما دقيقا وفهم السيرة من خلال القرآن ده امر بيكون له اثر عظيم جدا في كثير من الاحكام خصوصا فيما يخص طريقه الدعوه الى الله سبحانه وتعالى ف هذا يعني من ضمن الفوائد في هذا الباب كذلك معاهده تاريخ التشريع القراني من ضمن فوائد المجمع معرفه المكي والمدني بنعرف بعد ذلك مساله اسمها معرفه تاريخ التشريع القراني يعني تدرج القران في في تقرير المسائل والاحكام بحكمه فائقه لا شبيه لها ولا نظير وكيف انه تدرج في في بعض الاحكام حتى وصل الحكم النهائي والشيء اللي الناس معتقداه ومش قادره تبعد عنه زي القمره وكده ازاي القران تمشى معاهم واخذهم من شيء الى شيء بطريقه رائعه وكيف تدرج معهم حتى رسخ الحكم الالهي فعندئذ يعني بيعطينا هذه الفائده العظيمه بفضل الله سبحانه وتعالى ومن ايضا من الفوائد بتولد الثقه بهذا القران الكريم وتمنحنا توثيقا جليلا ليه بقى بتولد الثقه بالقران لان احنا عارفين من كتابنا انه هو وصل اينين بطريق التواتر بروايات كثيره تحيل العاده تواتر احدهم على الكذب يقين ان هذا قاله وكذلك عندنا توثيق لدرجه ان احنا عارفين الايات التي قيلت في مكه الايات التي قيلت في المدينه كذلك الاسلوب لما عرفنا الايات اللي نزلت في اوائل الاسلام والايات اللي نزلت في اواخر بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم كلها بنفس الاسلوب كلها بنفس النظم كلها بنفس الطريقه فالقران من اوله الى اخره اسلوبه واحد لو كان تاليف من عند الرسول فصلا او فتاليف البشر بتختلف من فتره زمنيه لفتره زمنيه اخرى من حقبه زمنيه لحقبه زمنيه اخرى بتختلف الاساليب تماما من فتره الى اخرى ومن حقبه الى حقبه اخرى تختلف المسائل فعندئذ في الحقيقه المساله بتكون يعني بتختلف لو كان من تاليف واحد على ما بيعلو مستواه العلمي يعلو مستواه الشخصي بيبتدي هو مستواه يعلى يبتدي يدي طريقه طريقه اعلى يعني مثلا على سبيل المثال عندنا كتاب زي كتاب فيضول القران لسيد قطب رحمه الله الـ الـ من اعلى الاجزاء الكتاب الاجزاء الاخيره في الكتاب لماذا لان الرجل لما مستواه الادبي علي بدا اسلوبه في الكتابه يختلف القران من اوله الى اخره شيء واحد بفضل الله سبحانه وتعالى انه من عند الله عز وجل فاذا معرفه هذا ايضا بهذه الكيفيه بيوثق الصله بالقران بيجعلنا نفهم التفسير لفهم اعمق بفضل الله سبحانه وتعالى لذا ينبغي على الانسان ان يعنى بمساله معرفه المكي والمدني طيب في غايه ما يقال في هذا المقام ايه هو القران المكي وايه هو القران المدني يعني في بعض اشياء احصائيات المصنف ذاكرها دي تقرا ان شاء الله لكن انا عايز اركز على اهم الاشياء اللي نستفيد بيها في مثل هذا اللقاء ان ان ان في اقوال للعلماء في مساله القران المكي والقران المدني من ضمن هذا هذه الاشياء او ضابط ايه ضابط القران المكي والقران المدني خلاصه المقام في اقوال كثيره مع قبل مساله الضوابط ناضره انا عايز اتكلم على مساله ايه, إيه تعريف القران المدني وتعريف القران المكي تعريفه ايه فهنا بعض العلماء قال أن القرآن المكي ما نزل بمك والقرآن المدني ما نزل بالمدينة واعترض على هذا القول بأن في أيات نزلت لا في مكة ولا في مدينة في الطريق إليهما أو في أمات أخرى وثم أقوال أخر كثيرة أقربها وهو الذي عليه جماهير العلماء أن القرآن المكي هو ما نزل بالمكة قبل الهجره هجره النبي صلى الله عليه وسلم القران المكي هو ما نزل قبل هجره الرسول صلى الله عليه وسلم وان نزل بالمدين وان نزل في اماكن اخرى والقران المدني هو ما نزل بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم وان نزل في مكه يبقى القران المكي مره اخرى هو ما نزل قبل هجره الرسول صلى الله عليه وسلم والقران المدني ما نزل بعد هجره الرسول يعني لو في ايه نزلت على الرسول بعد الهجره وكان النبي في مكه فهذه الايه على هذا التعريف الايه مدنيه فهذا هو الاعتبار الراجح عند العلماء في هذه المساله وهذا خلاصه المقام في هذه الجزئيه فهذا ارجح الاقوال في التعريف في مساله القران المكي والقران المدني وده بقى كان نقدر نفهم ليه العلماء اختلفوا في بعض الايات بعض الايات قالوا عليها مدنيه وبعض الايات قالوا عليها مكيه في صور متفق انها مكيه وصور متفق انها مدنيه طيب اختلفوا في بعض الصور وكذلك في بعض الايات على اختلاف في تحديد معنى المكي ومعنى المدني لكن الراجح ان ما نزل قبل الهجره فهو مكي وما نزل بعد الهجره فهو فهو مدني طيب هل هناك ضوابط ومميزات للمكي والمدني فوضع العلماء ضوابط للمكي ومميزاته فقالوا كل سوره فيها سجدة فهي مكيه كل سوره فيها سجدة فهي مكيه كل سوره في لفظ كل فيها لفظ كل فهي مكيه ولم ترد الا في النصف الاخير من القران لان النصف الاخير من القران معظم في المكي في المكي فكل سوره فيها سجه مكيه كل سوره فيها لفظ كلا اللي هي في الغالب بتكون لتزجر عما قبلها واحيانا بتاتي للاستفتاح بس غالبها بياتي في القران الكريم لتزجر عما قبله فعندئذ المكي بيبقى فيه كلا في النصف الاخير من القران كل سوره فيها يا ايها الناس وليس فيها يا ايها الذين امنوا فهي مكيه كل سوره فيها يا ايها الناس ومفيهاش في نفس الصوره يا ايها الذين امنوا فهي مكيه الا ما ورد في اواخر سوره الحج يا ايها الذين امنوا القاء والسجود كل سوره فيها قصص الانبياء والامم الغابره فهي مكيه سوى سوره البقره كل سوره فيها قصه ادم وابليس فهي مكيه ما عدا سوره البقره كل سوره تفتتح بشروط او تستفتح بحروف الهجاء ا ل م الى اخر حروف الاستهجاء الى اخره فهي مكيه ما عدا بقره و الامر وهكذا ده من ناحيه الضوابط والضوابط دي اسمها ضوابط اغلبيه ضوابط اغلبيه يعني قد تتخلف في بعض الاشياء اليسيره هكذا طيب من حيث الموضوع وخصائص الاسلوب فبرضه طب طبعا المكي بيبقى اقصر في الغالب من المدني المدني بيبقى فيه احكام وتشريعات وكذا طبعا ده طبعا انا قلت ده بيخلينا نقعد في الاسلوب ده بقى لما نفهمه اسلوب القران المكي واسلوب القران المدني احنا لما نلاقي ناس نقدر نخاطبهم نعرف نخاطبهم ازاي يعني مثلا انا موجود في بيئه في هجمه على الدعوه والهجمه على الدعوه شديده وعقيده الناس ضعفت بسبب الاعلام والتشويش يبقى انا محتاجه افصص للناس الات المكيه اللي بترسخ العقيده وبترسخ الاتباع وبترسخ هكذا في مساله بحتاج ابين الاحكام الشرعيه الى غير ذلك فابتدي اتكلم على الايات المدنيه يبقى القران المكي من حيث الخصائص والاسلوب في بيتحدث على الدعوه الى توحيد الله وعباده الله واثبات الرساله والبعث والجزاء وذكر القيامه يبقى يفتح للمخاطبه غير المسلمين فذكر بالقران من يخاف وعيد من يرجى ايمانه من غير المؤمنين اخطر لهات المكايه اللي راسخ عنده الايمان وهكذا والنار وعذابها والجنه الى غير ذلك وضع الاسس العامه للتشريع والضوابط الاخلاقيه ده ايضا وارد في هذا المقام في ذكر قصص الانبياء قصر الفواصل مع قله الالفاظ القران المكي كده القصر الفواصل مع قله الالفاظ وايجاز الاداره العباره صغيره والفواصل بسرعه سريعه اما المدني فكل سوره فيها فريضه كل سوره فيها فريضه او حد من الحدود فهي مدنيه لان هي اساسا جت بقى بعد الحديث معود استقرار الايمان والبعد عن وبعده عن المشركين واصبح بقى في ايمان ونفاق كان في مكه ايمان وكفر بعد ما وصل مدينه اصبح في ايمان ونفاق وفي كفر فاصبح فيها في في في الخفاء في القران المدني يتحدث عن التشريعات عن فريضه الفرائض يتحدث عن ذكر المنافقين فكل سوره فيها ذكر منافقين مدنيا ما عدا سوره العنكبوت كل سوره فيها مجادله اهل الكتاب مدنيه فهذا ايضا كلها من ناحيه الضوابط فهذه بعض الخصائص اللي هي يعني بينت الفرق بين القران المكي والقران المدني وسمى خصائص اخرى تقرا الشاهد ان احنا عايزين نركز عليه في هذا اللقاء الان ان القران منه ما هو مكي ومنه ما هو مدني وينبغي على كل من يتعرض لتفسير القران العظيم انه يعرف الايه اللي هو بيقرا تفسيرها ديت او الصوره دي مكيه ولا مدنيه ليراعي فيها الاسلوب ويصل الى يعني تفسير اعظم ليها وتتحقق الفوائد اللي احنا سبق وتحدثنا عنها في اول اللقاء والله تعالى اعلى واعلم فهذا يعني خلاصه ما يتعلق بما يتعلق بالقران المكي وما يتعلق بالقران المدني فمن المهم جدا نراي هذا الجانب والانسان لما هيعيش مع المعاني دي هيتذوق اكثر معاني القران بفضل الله سبحانه وتعالى انا اكتفي من المذكره بهذا القدر في هذا اللقاء واحب ان انا يعني اعرج على مساله مسائل اخرى في هذا المقام احنا كنا اتكلمنا على بعض المسائل اللي هي تخص الاستنتافات والاستبيانات اللي احنا كنا اتكلمنا فيها طيب بالنسبه للاستبيانات انا شاكر جدا طبعا لكل من شارك في الاستبيان وده طبعا جهد مبارك والملاحظات ملاحظات موفقه وطبعا في بعض اشياء من المطلوبه انا مش مش بايد ان انا اعملها لان الوقت عندي ضيق جدا جدا وطبعا ده مش ذنبكم فلكوا حق عليا او حق يعني حقكم ان انا نديكم وقت اكبر وان انا نعمل كل اللي انتم محتاجينه لكن هو المقام مقام ما لا يعني يضرب كله لا يضرب كله ففي الحقيقه انا يعني جه اختيار يعني جيت قابلت الدرس هنا على ضغطه شديده جدا في المواعيد و وربنا يعلم يعني احنا ايه ازاي, إزاي قدرت اطلع الوقت ده فكل انا ابذل المعاد واخلي الدرس الاول هو طبعا مهم ان درس علوم القران يكون الدرس الاول فعلا بس انا المشكله عندنا مش عند المشكله فيكم الله خير تقدم مننا لكن ربنا يعني لو اكون عندي دوره مصطلح بعدين علل بعدين شرح صحيح البخاري وبعدين باجي لكم وبكون تحت البخاري خارج المنصوره يا دوب باجي يعني باجي لكم بالعافيه يعني حتى انا في الوقت ده حاليا بنبقى مش مركز شويه يعني منلاقي نتيجه جهد كبير ف تعذروني ان انا مش هقدر ابدل الميعاد لان ما عنديش رفاهيه تغيير الموعد يعني بارك الله في الجميع لكن ممكن نستعين على كده بان اللي فاته شيء ممكن يراجع التسجيل يقرا التسجيلات الى غيرها تبين لي من خلال بعض التعليقات برضه ان في اللايف دايركتس يقو يرضى انه عندكم ان شاء الله هتفيدكم بخير ان ان ممكن يكون في بعض حاجات قلناها شفوي بس بعض الاخوات يعني يريدناها مكتوبه يعني مثلا التعليق على الاستنباطات وال ومساله استنباطات الايات ومساله المعيشه انا تايدن بعلق بس بطريقه شفويه لو في خطا بقوله لو سكت يبقى اللي سكتنا عنه ده ان هو كويس ان انا بشوفها مش مش بشوفها فاللي سكتنا عنه ان هو ما فيش فيه اشكاليه وبزود اللي قال بس صوتي لكن البعض عاوز الاستنباطات والمعايشه تكون مكتوبه هو نظر لضيق الوقت طبعا دي برضه دي فيها اشكاليه لكن انا هحاول اعمل ايه اتغلب على دي بايه ان يا ريت على نهايه الفتره بتاعه اللقاءات ديت كل من شارك في مساله الانشطه والمعيشه كل حد يجمع لي معيشاته كلها وانشطته كلها في ملفه الواحد يعني يعني ارجو من كل هذا كل حد يجمع لي كل المعيشات اللي قلناها الايات وانا ارسل عليها ان شاء الله التعليقات الخاصه لكل لكل اخت ولكل اخ هكذا ارسل التعليقات الاخ اه كلهم كل المعيشات لغايه ما نخلص يعني ما ترسلوهاش دلوقتي جمعوها ومع اخر لقاء في الترم ان شاء الله يبقى ده مهم جدا يتجمع ماشي الحال هكذا في آخر التين في وانا هرسل عليها التعليقات الخاصة والزيادات اللي مفروض تتزود على كل النشاط والاخطاء اللي ارب kul nashot والزيادات اللي مفروض تتزود ارسلها عليها وان شاء الله هومتعمل نسخة من المعيشات وحطها على الموقع ان شاء الله هومتنسخة من المعيشات وحطها على الموقع ان شاء الله لا اننا ما ك IL كاتل نتوقف عن الإرسال حاليا ارسلوا المعايشات حاليا ايضا انا بشوفها وبتابع معاكم لكن محتاج كنوع من, ال... من ان انا ارسل اخطاء كل واحده اللي ليها ان يبقى في ملف خاص بكل واحده بكل الانشطه اتابع من حاجتين لو في اخطاء احددها وفي نفس الوقت من خلال رؤيه الانشطه ورا بعض بقدر احدد المستوى اللي قدامي لان من ضمن الغايه من نشاطات والمعايشه ان انا بتلمس المستويات اللي امامي عشان اعرف هنمشي ازاي لان طبعا لابد ان في كل في تقييم يعني اه فمن خلال اقدر اشوف هنسخن من مرحله لمرحله ايه وكده طبعا برده عجبني جدا ان في بعض الاخوات حريصين ان هم يعني ننتقلوا سريعا الى مساله قواعد التفسير وكذا وقواعد التدبر لكن المنهجيه في طلب العلم مطلوبه ما ننساش نقي من مرحله لمرحله قبل ما ننتهي من المرحله الاولى فالمرحله الاولى ديت دي اساس لازم تتقن اللي كان عنده خلفيه ان يحفظها ويعرف فوائدها والزيادات عليها علشان ينتقل للتاني عشان ينتقل على اساس صحيح لكن اذا انتقلت اذا انتقلت الى درس طيب انا مراعي في البدايه حاضر انا مراعي هذا والله اذا انتقلت من من مرحله لمرحله اخرى فده لازم يكون على اساس انا عايز اخد من البدايه خالص lenaqul bitadarruq fali ehna bena'od da howa tadarruq el ajza' elly ehna bensharha ya'ni ana min khilal el anshita w keda la'eit en min el ansab en mish sharta akhalf el kitab da kollo fi el marhala da hi bas el mohim el ajza' elly ehna khadmaha tetfham kwayes le'en hayetbanaha leha ghirha w leghayet ma noosal sinna besinna ila mas'alet en ehna noosal ila mas'alet el a القواعد التفسير والمسائل اللي هي تهمنا في هذا المقال المساله الثانيه ان ان برضه من الاشياء المهمه اللي احنا يعني ينبغي علينا ان احنا نراعيها في مساله الطلب ان احنا نعرف ازاي نوصل عليه ودي مساله مهمه جدا وانا عايز بصراحه عايز افرض لها لقاء لان انا حاسس ان ايه ان في عدم وجود منهجيه بتؤثر على الايه خليه بيضيع سنوات طويله طويله طويله وما يمشيش صح او اش في لبخه او كده وكلام زي كده تايهين انا مش حابب كده انا حابب ان احنا نحط منهجيه من خلال المنهجيه دي هو دي ميزه الشيخ مع تلامذته ايه مش شرط يشرح لهم كل حاجه مش شرط يشرح لهم كل حاجه انما الشرط ان هو يشد ايديهم على الطريق على المفاتيح ال مفاتيح اللي احنا نمشي على اساسها انا عايز اطلب علم اوصل الى مرحله كبيره في العلم همشي ازاي همشي صح بمنهجيه هحفظ متن او ادرس متن مش لازم احفظه بس ازاي ايه هو المتن وازاي ادرسه واتقن منه الغير ازاي وما استعجلش واخد وادخل في اللي بعده قبل ما اخد ده دي حاجات كلها ممكن نحاول نخلصها الانقاء ونتكلم فيه لكن انا كان غرضي من المعايشات ان انا جبت ايه في في معذره فن النشاط جبت ايه في مساله الناسخ والمنسوخ وايه ثانيه في مساله مثلا ان احنا نراعي المسائل اللغويه وايه ثالثه علشان الفت الانتباه الى ان الحاجات دي لازم تكون في اعتبارنا واحنا في التفسير لما نيجي ندرس بقى الناسخ والمنسوخ خد دي حاجات اعمق في الناسخ والمنسوخ لما اجي ندرس العام الخاص والمجمل والمبين ومساله نص الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب ولحن الخطاب اللي هي اساليب استنباط الاحكام هناخد اشياء اعمق لكن الغرض اللي انا عاوز احطه في هذه المنطقه بنحاول ان احنا ايه, إيه ندي جزء من من الاشياء دي نعرف الانتباه عشان لو لا قدر الله حصل اي ظرف وما كملتش معاكم هتبقوا عارفين ان في اشياء محدده لازم ادرسها عشان ادرس القران فالنشاط بيخليني بدي كل مره حاجه اه انا عندي هنا ناسخ ومنسوخ لازم اعتبر الناسخ والمنسوخ هنا تبين لي اهميه اللغه لازم افهم اللغه واساليب القران هنا تبين لي كذا لازم افهم كذا زي تبتش كده بارك الله فيك فهكذا فده شيء مهم جدا اا و, و, و وندين ونعملها ازاي ده انا هبينها وانا بوضح بعدها ازاي نعملها لان كنت افتكروا اول مره في الاستنبط انا اديت الاستنبط عشان اشوف المستوى الاستنبط بعد كده عملت درس كامل على الاستنبط ازاي يكون الاستنبط وازاي نعمله وبعدين اديت ايات ثانيه في الاستنبط فانا بدي بس اشوف المستوى وبعدين اشرح ازاي نعمله وبعدين بعمل بس ممكن يكون ان اللي بيعدي منه درس ما يكونش سامع او حاجه لكن هشرح ثاني وهبين ولما هندي حاجه هنبين ازاي نعملها ان شاء الله سبحانه وتعالى برده دي ما فيش اشكاليه بس لعبت ان انا بديها اشارات ولما يجي موطنه على شرحها بشيء من التفصيل عشان نعرف اهميتها انا غرض ان انا افتح لكم زي ما قلت اشياء عشان نبقى عارفين ان احنا الاشياء دي لازم نراعيها لو انا كملت معاكم ان شاء الله اشرحها لكم وابينها لكم اذا لقدر الله ما كملتش معاكوا اي سبب او أي ظرف انتوا تعرفوا الاشياء المهمه اللي ينبغي ان انتوا تدرسوها عشان تنفعكم في في مساله القران ومن ضمن الاشياء يعني شيء شيء يذكر لي بتخليني ما كملش مع الناس نتائج الامتحانات يعني يعني ان انا مضطر ان انا نتيجه الضغط ان انا اختار شويه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ماشي الحال ماشي يبقى نتيجه الضغطه بتخليني ساعات اوفراد بين الاشياء ففنتائج الامتحانات لو فيها اشكاليه عندي فانا بضطر ان انا ايه اجيب حد مكاني واشوف كده يعني لكن مستويات اللي قدامي شكلها مستويات كويسه ويجي منها وبصراحه انا لما اتكلمت مع الدكتور حازم اكتر من مره هو مامل في المجموعه اللي قدامي ده سيركي ده قوي و... ونفسنا ان احنا يعني نطلع ب لناس يعني منكم ان انتم ربنا يفتح بيكم الدنيا كلها ان شاء الله سبحانه وتعالى وكذلك من خلال الانشطه والتعامل معكم ومعكمنا يعني برده واضح ان المجموعه دي فيها خير كبير وبركه عظيمه واسال الله سبحانه وتعالى انه يفتح على ايديكم الخير كله ان شاء الله فده بالنسبه لهذه الجزئيه انا في حاجه عجبتني جدا في مساله برده الاستبيان اللي كان عندنا الاخت ليلى بالك فيها اللي فيها كانت اخت بنت الاقصر شرف نقابي ارسلت اقتراح كويس اللي هو مساله ان احنا نعمل موضوع الاستعانه بنظام السكشن ويبقى في مثلا ممكن نخلي مثلا حد من طلبتي او كده يمس زي السكشن على المساله ويكون فيه حد يعمل متابعه لسير التدبرات وارتقاء الاخوه والاخوات طبعا وايصال التدبرات المهمه يبقى ديت دي ده شيء هيبقى كويس جدا والاقتراح الثاني اللي عجبني هيبقى يعني نظام الشيكسان ده نظام جميل جدا جدا بصراحه ومهم احنا كنا في الدراسه في السكاشن كنا بنستفيد من اكتر المحاضرات عموما يعني لو حصل فاشهد يبقى في الاستعانه بنظام الشيكشن ده هنحاول نعمله ان شاء الله ونشاور فيه ان شاء الله ويبقى في متابعه وكذلك نظام الابحاث الفرديه المقترح ده لو في اللي عنده اي متدبرات وعاوز يسال فيها اه طيب انا اكتوبر النظام أن ده اتعامل معاك قبل كده ده شيء كويس ماشي بارك الله فيك لا فدي ده مش حاجه مش فدي ده معناه ان لو حد فدي يبعت اشياء لا يبقى معناه ان اي حد عمل تدبرات يبعتها على الموقع يبعتها على الموقع اا ومن خلال التدبرات اللي اتعملت على الموقع دي ان التدبرات هنا اللي هو شاكك فيها لا لا مش ابحاث او كده لا انا مش عايز اطلب ابحاث او ما شابه لا اللي عنده تدبرات عملها وشاكك فيها وعاوز يشوفها صح ولا غلط ممكن يبعث واحنا نبعت له التعليقات عليه من خلال برضه نظام السكشن ده هيكون في حد معايا بيتابع وبوديله يتابع مع كده ونشوف المشكله اللي هي حصل في التدبر ده ايه بحيث ان احنا نرتقي للمستويات دي لكل واحد على حسب جهده لا مش هتبقى الزاميه ولا تبقى ابحاث ولا شيء اللي عاوز اللي هو عنده وقت لمثل هذا ماشي الحال اه فعلى صفحه التواصل يعني اللي, اللي عنده تدبرات عاوز دي اقرف عليها احكام غير اللي احنا بنقولها يعني اللي ما عندوش وعاوز يمشي زي ما هو ماشي مفيش اشكاليه فده برده الاقتراح ده عموما ممكن تقراوا الاقتراح اللي مكتوب من اختكم بنت الاقصر شرف النقابي يعني هو اقتراح محل نظر ومهم ان شاء الله اه عموما اه بالنسبه لمساله اللي كان احد الفضليات قال انا مش فاهمه أن المعايشه بقت شبه النشاط هو المعايشه لما انا شرحت اسلوب المعايشه انا باين الطريقه المسله للمعايشه عشان اصل للفهم الكامل لكن ده مش الزامي انا ممكن اعيش مع الايه بس افهم معناها بس اعيش معاه واخد قرارات فالمطالبه ان انا من خلال فهم الايه ايه اللي دخل قلبي منها وايه اللي انا القرارات اتخذتها ممكن تتاخد أتخذ القرارات على الفهم الاجمالي للمعنى وممكن اتاخدوا على المستنبط وممكن اتاخدوا على ابسط فاحنا كنا بنشوف التصور الكامل ومش مطلوب ان ان كل ايه ان ان نعمل ده لكن اللي على قدر الطاقه نعمل اللي احنا نقدر عليه المهم يوصل لي القرارات اللي احنا خدناها في حياتنا بعد معيشه الايه ده اللي انا عايزه ده الاهم يعني بالنسبه لهذه الجزئيه ماشي الحال اللي فاتوا نشاطات كتير وبيقول ممكن اقوم بحلها مره اخرى وانا اجبت عليها قبل كده ايوه ممكن تبعتوها حتى لو كنت انا اجبت عليها قبل كده مكتوب اقترح ان تضاف ايت المعيشه الاسبوعيه لجدول الاوراد بمده الورش تبعنا ما عنديش خلفيه عن المواد الاخرى ماشيه ازاي ف ف فانا ايه المعيشه تتعمل بالاسلوب اللي احنا ذكرناه وممكن نعمل نظام السكشن دوت يراقي المساله بس انا مش فاهم نظام الورشه او كده مش فاهم الاسلوب بتاعه ايه او ما, ما يعني طلعت عارفه طلعه سريعه لكن لو قوه يشابه بنظام السكشن وعندي مشكله فيه المطلوب قواعد لتدبر في اخر كل محاضره طيب ماشي مست دائمه هنا اوراق ماشي جميله في الورق في العمل ده اشياء كويسه لكن انا عاوز المعيشه تبقى شيء مخصوص لوحده سامحوني يعني تبقى شيء مخصوص لوحده عشان يعني نصل بها الى, الى نتابعها ونصل بقى الى اعلى درجه ان شاء الله بارك الله فيك طيب لو يتم نقاش ما قدمناه من واجبات ان شاء الله زي ما قلت الاقتراح اللي انا قلته لما كل حد يعمل الواجبات بتاعته هبعت له على التعليقات ان شاء الله ان شاء الله عايز ايش كلي يا ريت لقاء في ايه مش حد كاتب لقاء منفصل نحل فيه الواجبات لا مش المفروض نطبق القواعد دي كلها كل مره مش المفروض لكن انا بقول دي الطريقه المثلى لكن لو خدت المعنى الاجمالي وعشت معاه قول لي وصلت الايه من خلال المعيشه المهم نعيش ولو مع جزء صغير من الايه ماشي الحال لكن اللي عمل الطريقه دي كلها يوصل لمرحله عاليه جدا جدا جدا احنا قصده تفسير للقران الكريم يعني انا كنت يعني بفضل الله انا اتمنى كتاب تفسير للقران من الفتح للناس ولكن بعيد سيغطي طريقه المعيشه الان بطريقه المعيشه شايف ان ممكن تاتي بفائده ان شاء الله سبحانه وتعالى طيب من الاشياء اللي وصلت هحاول ان شاء الله ان شاء الله يعني نعمل ايات للتدبر ونتكلم فيها ان شاء الله مع بعض ونزيد فيها اشارات اكتر ان شاء الله سبحانه وتعالى يعني ده اهم اللي انا شفته في في الاستبيان لغايه اما انا شفت مش عارف حد كتب حاجه بعد انا شفت ولا لا بس ده اللي اهم اللي انا طلعت عليه وكل محل نظر وان شاء الله اجتهد ان الاقتراحات الطيبه نحاول ننفذها ان شاء الله سبحانه وتعالى شيء عاملين نعمل لقاءات عملي حاضر لمساله التدبر ومساله اللي ده ان شاء الله سبحانه وتعالى نعمل لها لقاءات ان شاء الله سبحانه وتعالى احنا كان ايه النشاط المره اللي فاتت كانت ايه طيه صور للمسك بقى انا طبعا برده بصيت على ال بعض الاشياء وفي طبعا ناس وقفوا مع اياد جميله جدا جدا فاذا احببتم ان انا اقول لكم اكثر شيء اثر بي اثر هي صوره الملك برده الى جانب ما ذكرتموه فكله مؤثر وكله يحتاج الى معيشه الى كلام كبير جدا لعالمه برده نترد له لقاءات ان شاء الله سبحانه وتعالى لكن انا في الحقيقه يعني من اكثر الاشياء اللي هي يعني اثرت في في مساله سوره الملك هي قول الله سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل التبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير لان هنا معناها الاساسي تعاظم يعني كلمه تبارك هذه لها تاثير عجيب لو عشنا معاه تعظم وتعالى وكثر خيره فعظم وتعالى سبحانه وتعالى وكثر وكثر خيره ف هذه لما نعرف الجزئيه ديت ان تبارك يعني معناها تعظم وتعالى وكثر خيره نعرف اننا يعني ربنا خيره كثير علينا قوي ونحنا محتاجين ان احنا نشكر هذه النعم ربنا سبح لو عظم وجلال ووقار محتاجين ان نرجو وقار الله سبحانه وتعالى محتاجين ان نقدر الله حق قدره جل وعلا فالحقيقه كلما وقف على تضارب وكثره النعم وحال الانسان في قله الشكر او مقابلته غير ذلك ده بيولد خلق الحياه من الله سبحانه وتعالى تدارك كثر خير الله علينا ربنا خيره علينا كتير قوي قوي في حياتنا ما نقدرش نتحرك واعضاء جسمي من غيره سبحانه وتعالى وكذلك كثر خيره بعد مع مع كثره هذا الخير حالنا مختلف ااا كذلك تدارك تعاظم سبحانه وتعالى ف في الحقيقه لما ننظر الى احوال الامه واحوال الناس واحوال غير المسلمين مع مساله عظمه الله سبحانه وتعالى والخير النازل من الله على البلاد والعباد والمسلمين وغير المسلمين هننستشعر ان كثير من الناس ما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره من يستحي من الناس ولا يستحي من الله ما قدر الله حق قدره من يخشى الناس ولا يخشى الله، فيخاف من العاجز الزليل ولا يبالي بالله القوي العزيز كما قاد الإمام بن القيم ما قدر الله حق قدره من يعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه ويعامل الله بأهوى ما عنده فهذا ما قدر الله حق قدره على الرغم من أن الله هو المنعم، هو المعقي، هو القادر وهكذا الحقيقه في احاسيس كثيره بتجي لي مع الوقوف مع تبارك الذي بيده الملك بتجمع حالات مشاعر مختلفه مشاعر الحب مع بكثره خير الله سبحانه وتعالى مع مشاعر الخوف لعظمه الله واجلال الله سبحانه وتعالى ستحس مع مشاعر الرجاء لان ربنا بدم ان انا عانيت كتير كده يبقى بيحبنا يبقى نرجوه فبتجتمع كل هذه المشاعر مع كلمه تدارك الذي بيدهد مسك فونتعرض لخير الى غير هذا فيعني هذه كجزئيه بس سريعه احببت ان انا اشير اليها اضافه الى ما ذكرتموه وبعد ما انا شفت ان بعض الاخوات كذلك يعني ذكروا في المعيشه كلمه تدارك وصراحه صوره المكه كلها يعني عظيمه جدا هكذا فده بالنسبه لهذه الجزئيه طيب عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده معذره يعني لان ان شاء الله سبحانه وتعالى باذن الله عز وجل هناخد في المعيشة قول الله سبحانه وتعالى المعيشة والنشاط هنخليه من مراد حاجة واحدة المعيشة والنشاط هنخليه من شاء الله حاجة واحدة الشيء الأولان هزيبقى قول سبحانه وتعالى بوناسبة ان احنا في شهر رجب ان عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم فالنشاط النشاط هيكون معادي الايه ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم المعيشه تكون مع كلمه فلا تظلموا فيهن انفسكم والنشاط بيان معنى الايه بيان معنى الايه والفوائد المستنبطه منها ان شاء الله سبحانه وتعالى وكم اقتراح من ضمن الاشياء المقترحه ان احنا نخلي مره نشاط ومره ومره ومره ومره, ومرة معيشه كلكم المساله دي احسن ماشي انا اديت ازيكم حاضر حاضر طيب خلاص ايوه احنا نخلي بعد كده ندي نشاط يبقى على مدار اسبوعين يتامن نشاط واحد نعمله في خلال اسبوعين و... ومعايشه نعملها في خلال اسبوعين يعني ايت المعايشه نعيشها اسبوعيا مع بعض وايت النشاط يدي مره والمره اللي بعدها ناخد ايت النشاط ويتعمل في خلال اسبوعين ان شاء الله ده يكون اسهل ان شاء الله تعالى يبقى ايت النشاط نعيشها اسبوعين وغيرا نحن عايزين نعيشها اسبوعين دلوقتي مع فلا تظلموا فيهن أنفسكم نعيش اسبوعين مع فلا تظلموا فيهن أنفسكم في الأشهر الحرم ومعناها ومعناها ومعناها يبقى انا ايه ان شاء الله نعيد 70 مع فلا تظلموا في انا انفسكم في شان خصرت التربه فالله في شان الاشهر الحرم ان شاء الله يبقى المره دي خدنا معيشه فلا تظلموا في انا انفسكم نعيش فيها المده اسبوعين علشان احنا في شهر رجب نعيش فلا تظلموا في انا انفسكم وازاي ان احنا نتقرب الى الله بهذه الايام ان شاء الله سبحانه وتعالى طيب انا هكتفي بهذا القدر ولو في اي اسئله ان شاء الله ممكن ان احنا نخص هذا اللقاء ماشي لو ما كانش يبقى ان شاء الله في اللقاء القادم حد بيسال على طيب النشاط المره دي خلاص انا بدل ما انتم اقترحتوا ان انتوا عايزين انت تعيشوا اسبوعين مع المعيشه واسبوعين مع النشاط المره دي معيشه بس معيشه فقط المعيشه بس في فلا تظلموا في انفسكم ده اللي احنا ناخده المره دي نعيش اسبوعين مع فلا تظلموا في انفسكم في اشهر الحرم اللي هو ايه التوبه ان ادي اشهر عند الله 12 شهر في كتاب الله ان شاء الله على الطبيعي طيب طيب لو في اي اسئله ان شاء الله ممكن احنا هنخصص لقاء للاسئله ان شاء الله برضه ويا ريت ان احنا ممكن نشوفها ونتكلم عنها ان شاء الله معانا بتاعي سبحان الله اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام <تصفيق> عليكم ورحمه الله